الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أخذ الله ميثاق الذين فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِالثَّمَنِ يَشْتَرُونَ لَا حَسْرَةَ لِلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا حَسْرَةَ لَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ العذاب.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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وهم في سبيله واؤذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا نكفرا عنهم لا نكفرا عنهم سقياتهم ولا ادخلاهم ولهن ادخلاهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا, ثوابا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الألهاء خالدين, خالدين فيها نسلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب إليكم وما أزلَ إليهِ وَما أُنزل إليك وَن أزِل إليه خشععين لل إ يشونَ بآي لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الله, الله سمع الله لمن حمده الحمد لله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 فإن طبل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه, فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم, وارزقوهم فيها واتسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وإذا تانوا حتى ما حذا اذا بلغ النكاح فلانستم فإن, فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم الاموالهم ولا تاكلوها ولا تاكلوا اسرافا وبدار ان يكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 मान विशेष पथ जापर् महान आल्ला पवित्र कुरान उल्लेख कर रे आठट पुन सम्प्रचार सकाल सारे पीस टी सब थरूरी কথা এবং সফলতা কিভাবে আসবে কেউ যদি কোরআন তাল করে কেউ যদি শ্যাম পালন করে কেউ যদি হজ করে আল্লাহ কিসে খুশি মেসওয়াক হচ্ছে তাঁতের মুখের পবিত্রতার মাধ্যম আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যম আরো ফজিলত জানার জন্য দেখুন ফাঁজা এলে আমল পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كذر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم وَقولونهُ قًَا معث واليخش الذيين لَ جََكوا منِن خَلفم ذّد غعَافًا قافوا عليههم خافواعَهم فَن يدقُ الله والَقولوا قًا سددا إِ الذيين يَأكلونَ أَ وَلَلا يدام قُلمًا إما يطلعون سعيرا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده فإن كن لساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فنها النص ولأبويه لكل واحد منهما السلس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئن فإن كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وفاة يوصي بها امضيين ابا وابنكم لا تدرون لا تدرون اي ظلم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما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 وصية من الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات, يدخله جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يُدخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ أكبر, الله أكبر.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 ياتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهم في البلوط حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله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 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون قال الله لمن حمده जकिर आरिकार्ता पृथिवीर सब चेस्सी वृद्धि पाधर्म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 यूरोपे सब चेसि बृद्धि पा धर्म हम पृथ्वी सब चेहरी बृदि पाधर्म हम इसमारी हजार हजार अमेरिकान इन ग्रहण करते हजार हजार यूरोपियन इसलाम ग्रहण करते बा मानुष के पृथ्वी इसलाम ग्रहण करते बाध्य कर तरब एटलम तरबारी शांति तरब यह तरबारि सत्य एवं ज्ञान जाते आनव जर सकल समस्या समाधान पेशजी मानव समाज